وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رشد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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن من المعلوم أن هذه الحياة الدنيا هي دار التنافس والعمل. وأن الدار الآخرة هي دار الحصاد والجزاء والحساب فمن قدم خيرا في هذه الحياة الدنيا فإنه يحصل خيرا يوم الحساب والجزاء ومن قدم شرا وسوءا فإنما قدم لنفسه ما يتحسر عليه يوم الحساب والجزاء فالدنيا مزرعة الآخرة والآخرة فيها حصاد ما قدمت في هذه الحياة الدنيا والله رب العالمين يجازي الناس بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَبْيِيضِ صَحِيفَةِ الْأَعْمَالِ وأن يسعى لإنقاذ نفسه من الهلاك بعد الموت إذا أراد الإنسان منه أن يسلك طريق الفوز والنجاه فإنما عليه أن يكون مطيعا لربه مستجيبا لأمر خالقه ساعيا في مرضاة مولاه وإن من الأسباب التي تعين العبد فيجتهد في العمل الصالح ويسعى لمرضات ربه جل وعلا أن يتفكر الإنسان منا ويتأمل أحوال المحتضرين وهم في لحظة إدبار من الدنيا وإقبال على الدار الآخرة فالناس تتغير أحوالهم وتتقلب أمورهم في لحظات احتضارهم وجعل رب العالمين القسمة ثلاثية أصحاب اليمين وقبلهم السابقون المقربون ودون الجميع المكذبون الضالون وذكر رب العالمين هذه الأحوال الثلاثة في سورة واحدة وذكر عواقبهم في نهاية ذات السورة وفي آيات متعددات في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترات تكشف حال العبد عند لحظة الاحتضار وما يكون له من البشرى بالنعيم أو ما يكون له غير ذلك والعياذ بالله قال رب العالمين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راقى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ففي هذه الآيات يعظ الله جل وعلا عباده بذكر حال المحتضر عند السياق أي عند سياق الموت وأنه إذا بلغت روحه التراقي والتراقي هي تلك العظام التي تكون بين ثغرة النحر وبين العاتق أي في هذه المنطقة هذه هي التراقي وهي آخر المراحل التي تصل إليها الروح قبل أن تنفصل عن الجسد انفصالاً كليا ويصبح العبد في عداد الأموات كلا إذا بلغت التراق حينئذ يشتد الكرب وتشتد الأهوال وفي هذه الحالة يطلب المحبون ويتمنى المقربون أن يحصلوا كل سبب. لشفاء حبيبهم وقريبهم ولكن هيهات هيهات فقد جاء قضاء الله وقدره فلا مرد له قال رب العالمين فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فذكر رب العالمين في هذه الآيات ما يفون عند بلوغ الروح الحلقوم وبعد ذلك تنفصل عن جسد العبد ويصبح العبد جثة هامدة وبعد ذلك يتحول إلى دار البرزخ. قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الحياة الأخروية والتي هي إما نعيم أبدا أو جحيم دوما فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أي تنظرون إليه لكن لا تملكون للموت دفعا ولا تستطيعون لحبيبكم نفعا فقد حل قضاء الله وحضر قدر الله جل وعلا الذي لا مرد له ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي تحضر الملائكة الكرام الذين يتولون قبض روح العبد يكونون حول الميت في لحظة الاحتضار نحن لا ننظرهم ولا نبصرهم ولكنهم يبصروننا وينظرون إلينا ويؤمنون على دعائنا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ولذا كان من السنة في مثل هذه المواضع أن يكثر المقربون من الدعاء للميت بساعة رحمة الله له وبالمغفرة له وبتيسير خروج الروح من لأن الملائكة تكون حاضرة. وتؤمن على هذه الأدعية وأما ما يفعله كثير من الناس هداهم الله من الولولة والندب والنياحة والدعاء غير اللائق فإن هذا من البغي وسوء الخلق وعدم الرحمة بالميد لأن الملائكة تؤمن أيضا على هذا الدعاء ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي إن كنتم غير مصدقين أنكم تدانون بأعمالكم وتبعثون وتجزون فرد هذه النفس لكن لا تستطيعون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين قال رب العالمين وهو يبين هذه الحال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 وهم السابقون وذكر حال أصحاب اليمين وذكر حال المكذبين الضالين ذكر هذه الأحوال في أول سورة الواقع ثم بين جزاءهم في آخر السورة ذاتها قال رب العالمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم أي إن كان الميت من المقربين والمقربون عباد الله هم الذين فعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وتمسكوا بالسنن عن خير البريات وتركوا المحرمات بل تركوا المكروهات فعلوا كل أمر أمر الله به سواء كان هذا الأمر واجبا وحتما ولازما أو كان هذا الأمر سنة غير لازمة وكذلك تركوا كل ما نهى الله عنه سواء كان هذا الأمر المنهي عنه محرما أو كان أمرًا مكروها بل تركوا كل ما لا يحبه الله جل وعلا وفعلوا كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى فكان جزاؤهم أنهم كانوا في أعلى الدرجات وفي أفضل المنازل هؤلاء هم المقربون السابقون الذين جزاؤهم كما قال رب العالمين فروح وريحان وجنة نعيم فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم القلب والروح ورحمة وفرح واستراحة وراحة من الدنيا ورخاء ورزق كل ذلك يناله هؤلاء المقربون فروح وريحان قيل الريحان هو كل لذة بدنية يتلذذ بها العبد في الجنة من أنواع المآكل والمشارب وقيل الريحان هو الطيب المعروف وجنة نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة العظيمة من الملائكة المقربين هذه البشارة التي تطير منها الأرواح من الفرح والسرور والبهجة قال رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي استقاموا على التوحيد والإيمان والطاعة ولم يلتفتوا يمينا ولا شمالا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار وعند الموت وعند خروج الروح ألا تخافوا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 تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنا لنكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه في حديث البراء بن عازب الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن على وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فالملائكة الذين يأتون بحنوط من الجنة ويأتون بأكفان من الجنة يجلسون بعيدا مد البصر والملائكة الذين يقبضونه يجلسون قريبا منه عند رأسه ومعهم ملك الموت فملك الموت يأتيه ومعه أعوان يساعدونه فاستنزاع تلك الروح من هذا الجسد ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الطيبة وفي رواية ايتها النفس المطمئنة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان وأما العبد الكافر أو الفاجر كما في الرواية الأخرى الذي أشرف على نفسه بالذنوب والمعاصي إذا كان في القطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلس لمنه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أي إذا جاء أجله ودنا القضاء عمره إذا حضر المؤمن أي احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج أي روح العبد المؤمن كأطيب ريح المسك حتى إنه ليتناوله بعضهم بعضا أي الملائكة تتناول هذه الروح من ملك إلى ملك يتلقفونه من شدة ريح مسكه ومن طيب رائحته حتى يأتون به السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فأرواح المؤمنين تتلاقى تجتمع حتى يأذن الله بالنفخ في الصور فلهم أشد فرحا أي المؤمنون الذين سبقوه إلى الجنة أرواحهم تنعم كما هو نص حديث رسول الله وكما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس ينعمون ويعذبون في قبورهم خلافا لهؤلاء التعساء الموتورين الذين يتصدرون القنوات اليوم ويطعنون في أصل هذا الدين وينكرون عذاب القبر ونعيمه والعياذ بالله وبعض هؤلاء يقال عنه أنه من المفسرين الكبار ومن العلماء الكبار ومن الشيوخ الكبار الذي ينكر عذاب القبر ويزعمون أنه لا عذاب قبل حساب هكذا يقول هذا الذي يقال له عالم كما يقول بعض هؤلاء الموتورين الذين يظنون أنهم يذبون عن العلماء ويدافعون عن الدين وكذبوا الله كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على أهل العلم وكذبوا على عباد الله يقول هذا المسكين الهالك الذي عاش حياته على البدعة والضلالة يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الوثنية والعياذ بالله يقول ليس في القبر عذاب لأنه لا عذاب قبل حساب هكذا يظن أما نحن فنؤمن ونقر بأن في القبر عذاب وفي القبر نعيم آمنا بالله وصدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف هذا حال هذا الذي تنزع منه الروح ثم تصعد بروحه الطيبة التي هي أطيب من ريح المس حتى تتلقاها الملائكة حتى يصلون بها إلى أرواح المؤمنين ثم يفرحون بهذه الروح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أي المؤمنون فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه أي هؤلاء المؤمنون الذين سابقوا إلى الجنة يفرحون بالميت الذي مات قريبا يشتقون إليه كان غائبا عنهم فيفرحون بمقدمه لأنهم يحبون له الخير والنعين معهم في الجنة ولهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألون أي المؤمنون السابقون يسألون هذا المؤمن الحديث الذي مات قريبا فيقولون له ما فعل فلان فلان الذي متنا وتركناه في الحياة الدنيا ما فعل يسألون عن أشخاص بأسمائهم ويسألون عن أناس بأعيانهم ماذا فعل فلان ابن فلان الذي كان معنا من أقربائنا أو من أرحامنا أو من أحبابنا أو من أصدقائنا ما فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه دعوه فإنه كان في غم الدنيا إذا قال أي هذا الذي مات قريبا يقول لهم أما أتاكم فلان هذا الذي تسألون عنه أما أتاكم لأن فلان الذي يسألون عنه مات بين هؤلاء وبين الميت الجديد هو يظن أنه سبقه إلى هؤلاء المؤمنين، وهم يظنون أنهما زال حيا في الحياة، فيسألون عن ما فعل فلان، فيقول لهم أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية، فسألون عن رجل من أحبابهم مات بعدهم، ومات قبل أن يموت الميت الجديد، لكن كانت العاقبة أنه إلى الجحيم. لم يكن معهم. منعما في النعيم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا حضر أي اختضر أتته ملائكة العذاب بمسح أي من النار فيقولون اخرجي ساخطة مسخطا عليك إلى عذاب الله فتخرجوا كأنت نريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار والعياذ بالله يقول الله جل وعلا في بيان حال النفوس المطمئنة وحال السابقين المقربين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادين وادخلي جنتين قال ابن كثير رحمه الله وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا كما أن الملائكة يبشرون المؤمن كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلكها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب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 فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق والحميم هو الماء الحار الذي يكون في النار وقيل الحميم هو دموع أهل النار في النار من شدة حرارته يشربون منه يقطع أمعاءهم ويقطع بطونهم والغساق خيله الصديد الذي يخرج من جلود أهل النار يشربه هؤلاء الفجار وأولئكم الكفار أعاثنا الله وإياكم من هذه الخواتيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لها وأبشر بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخجم ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة إنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فالمقربون يبشرون بروح وريحان وربٍ غير غضبان بجناتٍ ونعيم ينعمون نفوسهم طيبة في أجسادٍ طيبة تصعد بأرواحهم إلى السماء التي فيها الله عز وجل ينعمون ويلتقون بإخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم في الجنان أما الصنف الثاني الذي ذكراه الله جل وعلا هم أصحاب اليمين وهم من أهل الجنة لكن في منزله أقل من منزلة المقربين قال الله جل وعلا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأصحاب اليمين عباد الله هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ووقع منهم شيء من التقصير في بعض الحقوق لكن لا يخل هذا التقصير بتوحيدهم وإيمانهم فهؤلاء رجحت حسناتهم على سيئاتهم زادت حسناتهم على سيئاتهم يبشرهم الملائكة بالسلامة وأنه لا بأس عليهم تسلم عليهم الملائكة كما قال رب العالمين فسلام لك من أصحاب اليمين يقال أنه يسلمون عليهم ويحيونهم عند وصولهم إليهم ولقائهم بهم أي إخوانهم من أصحاب اليمين الذين سبقوهم يسلمون عليهم ويحيونهم عندما يصلون إليهم ويلتقون بهم أما الصنف الثالث وهم المكذبون الضالون قال الله جل وعلا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هؤلاء الذين غلبت عليهم شهواتهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم ولم يرفعوا بطاعة الله جل وعلا رأسا وصروا على المعاصي والكبائر والذنوب والعصيان حتى ختم لهم بخاتمة السوء والعياذ بالله أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي ولم يبادروا إلى التوبة والإنابة وأصروا على ما هم عليه قصروا في الصلوات وقصروا في حق يوم الجمع وقصروا في أرحامهم وأساءوا إلى جيرانهم ويقعوا في أنواع من الشرك الأصغر أو الأكبرين والعياذ بالله هؤلاء القوم هم الذين ضلوا السبيل جزاؤهم والعياذ بالله نزل من حميم وتصلية جحيم ضيافتهم من الماء المذاب الذي يقطع بطونهم والجلود يغاثوا بما لكن كما قال الله كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقان وتصلية جحيم جحيم يحيط بهم ويغمرهم من كل جانب نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية فتقوا الله عباد الله تأملوا حال المقربين وتأملوا حال أصحاب اليمين وتأملوا حال المكذبين الضالين وتصوروا مدى أرجلكم وتصوروا منامكم بين أهلكم قد نزعت منكم الروح من أطرافكم حتى تبلغ التراقي وعندئذ لا قريب ولا حبيب ولا أنيس ولا ينفعك إلا ما قدمت من العمل فاستغفر ربك وتوب إلى خالقك. وارجع إلى مولاك أسأل ربك جل وعلا أن يوافقك للعمل الصالح وأن يقبضك عليه أقول ما سمعتم واستغفر الله إنه كان لفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وأن لا يغفل عن شدته وقد لقي شدته السابقون والعلماء وقبل ذلك الأنبياء والمرسلون حتى يكون المؤمن دائما على استعداد للقاء الله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك أي نزل به المرض وهو يوعك وعكا شديدا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 فما سوى شوكة فما فوقها إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها وسكرة الموت من الشدائد والقرب التي تحيط بالعبد وتكون بإذن الله جل وعلا تكفير لسيئاته في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة السكرات عند لحظة احتضاره في أبي وأمّه صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته جعل يديه في إناء صغير يدخلهما في الماء فيمسح بهما وجه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وفي رواية كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلان فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من شدة تلك السكرات ومن هذه الكرب مع ما كان له من المكانة العالية والدارجة السامية إنما كان ذلك له صلى الله عليه وسلم رفعة في درجاته وليس حطا وتكفيرا من سيئاته صلى الله عليه وسلم فكل ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم من المرض فإنما ذلك ليعظم الأجر له عليه الصلاة والسلام أيها الناس الحقيقة الكبرى والنهاية التي لا مفر منها أن كل حي سيفنى وأن كل جديد سيبلى وما هي إلا لحظة واحدة في غمضة عين أو غمضة برق أو لمحه بصر تخرج الروح إلى بريها بأسباب متعددة وما ذاك إلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ليأخذ من بقي العبرة ممن رحل قبله وأن يستعد للقاء الله جل وعلا وأن يسعى إلى تصحيح أحواله قبل أن يداهمه الموت كما داهم من كان قبله وإلا فإذا كان العبد على إسراف وعلى معصية وعلى إصرار عن الفجور والإصيان وتقصير في حق الله جل وعلا فإن الملامه ستحيط به في وقت يطلب فيه الرجعة إلى هذه الحياة ولكن لا يمكن أن ينال أمنيته حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يصبح العبد ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح يخرج من بيته ولا يعود يتمتع بين أهله وذويه بين أحفاده وأولاده بين نسائه وأخربائه فإذا في لحظة عابرة يأتيه قدر الله وينتهي أجله وينقطع أمله لانقضاء العمر وانتهاء الأجل ويصبح العبد الذي كان بالأمس ملأ الأسماع والأبصار في هذه الحفرة المظلمة تتسارع إليه الديدان فينتفخ بعد ثلاث حتى لا يعرف الناس من معالمه شيئا وسبحان الحي الذي لا يموت ويصبح العبد الذي كان بالأمس يحفظه الله يوفقه الله يصبح اليوم يرحمه الله كثيرا ما نفاجأ ونصدم باتصال هاتفي أو رسالة نصية أو خبر عاجل أن فلانا مات أن فلانا مات أن فلانا مات وانقطع أجله وانتهى عمره وهي استعدادا لدفنه وتحضيرا لرحيله ويحمل بعد ذلك على الأعناق حيث يوسر التراب في تلك الحفرة المظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينا أن من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين أي تنتفخ الأهلة فيظن الناس أن الهلال لثلاث ليال وهو لليلة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضان من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلان فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهران موت الفجأة حسنه العلامة الألبني رحمة الله تعالى عليه فيكون رجل في كامل صحته وفي أتم عافيته تنعم بما من الله جل وعلا عليه من النعيم في هذه الحياة فيفجأه الموت وتدهمه الملائكة أسلب روحه سريعًا سريعا حتى يصبح جثةً هامدا هو الموت هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى أحط ذا عن نعشه ذاك يركب هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى أحط ذا عن نعشه ذاك يركب نؤمل آمالًا ونرجو نتاجها وعل الردى مما نرجيه أقرب ليت شعري فَيَأَلِتْ شَعْرِي مَا نَقُولُ وَمَنْ لَدِي نُجِيبُ بِهِ وَالْأَمْرُ إِذْ ذَاكَ أَصْعَبُ إِلَى اللَّهِ نَشْكُو قَسْوَةً فِي قُلُوبِنَا وَفِي كُلِّ يَوْمٍ وَاعِظُ الْمَوْتِ يَنْدُبُ وَلِلَّهِ كَمْ غَادٍ حَبِيبٍ وَرَائِحٍ نُشِيعُهُ الْخَبْرِ وَالدَّمَعُ يُسْكَبُ أَخٍ أَوْ حَمِيمٍ أَوْ نهيل عليه الترب حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نار تلهب فليلتان الليلة الأولى التي تحياها بين أهلك وبين أخربائك وبين أحبابك تسعد برؤيتهم تفرح وتمرح بصحبتهم والليلة التي تليها وأنت في القبر لا جليس ولا أنيس إلا ما قدمت من العمل رب العالمين ذو رحمة واسعة ذو رحمة واسعة يسوق رب العالمين تلك الأحداث وتلك العبر من موت أحبابنا واخربائنا وأرحامنا علّ ذلك يكون سببا في توبتنا واستيقاظنا من غفلتنا وعودتنا إلى ربنا نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلان أن يرحم موتاناً وأن يغفر لنا وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين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 وكل إخواننا المستضعفين اللهم ننصو الدينك وكتابك وسنة نبيك وعبارك الصالحين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى خذ يا ربي بناصيته للبر والتقوى وفق يا ربي لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم هي له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه واصف عنه يا ربي بطانة السوء ودعاة السوء وحاشية السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم عليك بالخوارج المارقين اللهم أحسهم عددا وقتلهم بدلا ولا تبقى منهم أحدا اللهم عجل بهلاكهم وفنائهم يا للجلال والإكرام اللهم إننا نستعين بك عليهم اللهم إننا نستعين بك عليهم اللهم إننا نستعين بك عليهم يا حي يا قيوم اللهم أفرج إشنا لدحرهم وفق يا رب العالمين ذي عليهم اللهم تقبل قتل جنودنا في الشهداء واربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم واجعلهم سابقين لهم من الجنان واجعل يا رب دماءهم لعنة على من غدر بهم وخانهم وعتد عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا, ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا تفسح له في قبره وننور له فيه وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفانا غفرانا اللهم من كان منهم حيا فأمد عمره على طاعتك يا الجلال والإكرام وارزقنا البر به ما اللهم اغفر جميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين, اللهم اغفر, جميع موت المسلمين اللهم اغفر جميع موت المسلمين وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صار إليه اللهم آمين آمين وآخر دعوانا Anilhamdurilla, niilrabbilla, alamina. Allah, Allahu akbar, war war war war war war war war war war al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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلا أقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُوهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِرَبِّ الْعَالَمِينَ أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن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 Ferojhun, reyhán, jenna nareem وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين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 سميع الله لمن حمده الله رب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 كلا إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك على الملك صفّا صفّا و جئ يوم إذ الإنسان وأنا له الذكران يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أن النفس نفس ارجعي إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي الله Sami Allahuni, man hamidan.